الصمد لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله الصمد إذا كان الضعف قد بنى حولك سجنا ضيقا لا تستطيع الخروج منه إذا حاصرتك الحاجات وداهمتك الخطوب والتفت من حولك الهموم وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول انت ساعتها بحاجة الى ان تصمد اليه اسم الله الصمد سيمدك بكل ما تحتاجه لتكون قويا في هذه الحياة وتجابه واقعك بشموخ وتتجاوز عقدك بعزيمة ابدأ مع الصمد عهدا جديدا ثم ثق ان الغد سيكون افضل من اليوم وبكثير في ظلال الصمدية الصمد اسم كما ترى بالغ الهيبة قوي الحروف شامخ المعنى قليل الورود والذكر ذو جلالة خاصة وكأن الصمود له سبحانه أهم تجليات الإخلاص في العبادة فمن أكثر من استحضار معنى الإخلاص في عبارته أكسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له وعدم الالتجاء إلا إليه وها نحن ندلف إلى عالم الصمدية لنستلهم شيئا من معاني الصمد الصمد هو من تصمد إليه الخلائق أي تلجأ إليه هذا من أجل معاني هذا الإسم لذا فسوف نطوف بهذا المعنى الصمد هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب والمفزوع إليه وقت النوائب جاء ذكره في سورة من أعظم سور المصحف ومن أقصرها وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول يا الله يحتاج إلى إعانة فيقول يا الله يحتاج إلى حفظ فيقول يا الله يحتاج إلى هداية فيقول يا الله يحتاج إلى لطف فيقول يا الله أمواج أحاطك بالاحتياجات لتحيط نفسك بأسمائه وصفاته وهذا معنى الصمدية في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه فإن لم ترجع إليه اختيارا رجعت إليه اضطرارا المزارع اذا تأخر وقت الحصاد وقد تعاظمت حاجته للثمر وصار الماء شحيحا نظر الى السماء وقال يا الله ركاب السفينة اذا تلاطمت بهم الامواج وزعزعت فكرة الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا يا الله اذا اعلن قائد الطائرة ان عجلاتها رفضت التحرك ولذلك سياخذ جولة على المطار إلى أن تحل المشكلة ينسى ركاب الطائرة كل الشخصيات المهمة ولا يتذكرون إلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وعيناك على رسام القلب تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة ومريضك تخفت أنفاسه وتتضاءل نبضاته وتلك الخطوط تأخذ قليلا قليلا في الهبوط لحظتها تنسى اسم الممرضة ويتبخر من رأسك وجه الطبيب وتقول في رجاء يا الله كن معه أفكار الزيف جاء شيخ أعرابي اسمه الحصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا حصين فقال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من لرهبك؟ قال الذي في السماء قال من لرهبك؟ قال الذي في السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الذين في الأرض وعبد الذي في السماء فأسلم الحسين لقد اقتنع بسبب معنى الصمدية لأن من تصمد إليه وقت الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له إن الإيمان أسهل فكرة في الوجود لا تحتاج إلى كتب ولا إلى فلسفة ولا إلى صبر وتقسيم هي كلمة قلها بإخلاص ثم تركها لتشتت أفكار الزيف يختصر القرآن ذلك فيقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كلمة الله وحدها كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة في عمق كل إنسان وداخل كل خلية وحول كل شريان أشياء تعرف الله جيدا وتسجد له وتسبحه إن الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخطع ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام وما أن انتهى حتى سجدوا كلهم سجدوا حتى أولئك الذين طردوه وآذوه وخططوا لاغتياله سجدوا تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفجرت فيها طاقة إيمانية رهيبة فجعلتهم يخرون للأذقان سجدا الكواكب خلق في نفوس عباده حاجة إلى حبه سبحانه هناك نوع من الحب المقدس في قلوب العباد لا يشبعه إلا الإنحناء له والطواف ببيته والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله وبذل المهج في سبيله الحياة بكل تجلياتها همس يقول لك الذي تبحث عنه على عرشه يسمعك الرحمن على العرش استوى امرأة يخلو بها فاجر في احدى الخلوات فيراودها عن نفسها ولكنها تأبى فيقول حاثا لها لا يرانا الا الكواكب فترد بشموخ فاين مكوكبها؟ اين الله؟ إنه قلب صامد إلى الله يراقبه متيقن أنه عليم خبير سميع بصير محيط وصمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلي إلى الكعبة ليصلي إليها هكذا يجب أن يكون القلب يوزع رغباته في كل الاتجاهات لكن الاتجاه الأمامي يجب أن يكون لله فقط ضع يمين قلبك ما شئت ويساره ما شئت ولكن أمامه لا تضع إلا مرضات الله إلا مراقبة الله إلا حب الله وننساه إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعه وانشغل بالله هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجي لتقول اللهم رد علي ضالتي فيردها يريدك أن تنشغل به عن حاجتك ولكنك تنشغل بها وتمساه ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام بالغ النفاسة في هذا المعنى فتأمله بقلبك ثم اجعله بالقرب من أوجاعك وكربك وحاجاتك يقول العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية تنقطع الأمطار وتصبح الدنيا قاحلة على عهد موسى عليه السلام فيخرج هو وقومه وهم آلاف من الرجال والنساء والولدان فيرى موسى نملة خرجت رافعة يديها إلى السماء صامدة إلى رب السحاب فيعلم موسى أن هذا الصمود وهذا الذل لن يعقبه إلا هطول السماء بماء منهمر فقال لقومه ارجعوا فقد كفيتم فعادوا إلى صوت الرعود ورذاذ المطر في طفولتي كنت أسمع دعاء لأحد القراء فيهزني اللهم أوقفنا مطايانا ببابك فلا تطردنا من جنابك هذا الإيقاف للمطايا بباب الكريم هو معنى الصمد اصمد إليه يجب أن تعلم أنه لو لم يؤذن للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لم ارتفع عن كذلك المرض فاصمد إليه أن يشفيك يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك لكنت الآن في عداد الموتى فاصمد إليه أن يحفظك يجب أن تعلم أنه لو لم يحطك برعايته عندما ركبت البحر لكنت الآن طعما لأسماك المحيط فاصمد إليه أن يكون معك ولهذا تصمد إليه لترتاح ليهدأ لهاثك لأنك بدونه تركض وتلهث وتتوتر أنصت إلى أولئك الذين اتعبثوا بهم سفينة أو يرون الموت وهو مقبل عليهم وتعصف بهم رياح التقلبات سوف تسمعهم بجميع أديانهم يلهجون باسمه يا الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين جعل في داخلك حاجة لأن تقول اسمه هناك أمن يعم كيانك إن قلت يا الله فإذا لم تقلها اختيارا قلتها اضطرارا وإن لم تذكرها إيمانا ذكرتها قهرا وإذا لم تكن كلمتك في الرخاء كانت صرختك في الشدة البوصلة لماذا ننتظر حائجة تردنا إليه ومصيبة تذكرنا باسمه وكارثة نعود بها إلى المسجد ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون حوائج وكوارث ومصائب هل كل ما أعطانا إياه من حياة وصحة وإيمان وأمان وسعادة قليل حتى لا ننكس رؤوسنا إليه إلا ببلية تنسينا كل أوهامنا ولا يبقى في عقولنا معها إلا الله عد البوصلة قلبك باتجاهه ثم سر إليه ولو حبوا على ركبتيك ستصل فأينما تولوا فثم وجه الله إذا التجأت لفلان من الناس صباحا قد يغلق بابه دونك في المساء إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك على عمر إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك في الغد أما الله فلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه يعطي بالليل والنهار ينصرك على الجميع إن كنت مظلوما لا يغلق بابه يده سحاء الليل والنهار اكرم الاكرمين لذلك تصمد اليه كل الخلائق فاذا جربت ان تصمد الى غيره في حاجة رجعت خائبا ولا بد اذا طلبت غيره قد لا يجيبك او قد يجيبك ولكن يتأخر في تلبية طلبك او يلبيه ولكن ناقصا او يلبيه كاملا لكن مع ملعقة اهانة وقد لا يهينك ولكن نفسك تنكسر له فرغ قلبك من غيره دخلت قديما مكتب وكيل احدى الجامعات وقد كتبت له معروضا في شأن من شؤون دراستي ثم شرحت له بعض التفاصيل فقال لي لا تكثر هرجا الناس لا يريدونك ان تكثر من الهرج ولكن الله يحبك ان كثرت من الهرج بين ايديه فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء فلماذا تشكل غيره وتتركه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله مادام أن هناك حاجة تستحق السؤال فليكن الله هو من تسأله أعجبتني مقولة نقلها أبو حامد الغزالي عن أحد العارفين يقول فيها عن اسم الله الأعظم فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي اسم يجبك وهذا فحوى معنى الصمد اجعل في قلبك الله ثم قل أي شيء من مرضاته سيكون إلهي المسحة ورباني الصبغة كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك لديك رب فالتجئ إليه المرض رسالة لتذل له والفقر برقية لتسجد له والضعف مكالمة تقول لك استجلب القوة من القوي الحياة كلها تصرخ في وجهك لديك رب اسمد إليه وفي حديث ابن عباس سالف الذكر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أمامك احفظه في نفسك وجوارحك وخواطرك سيكون أمامك بحفظه ومعيته ونصرته الصمد لا تهدأ قلوب خلقه حتى تضع زواداتها عند عتبة ملكه خطوات انظر في أي اتجاه شئت ولكن اجعل في قلبك عينين لا تنظران الا الى عظمته تحدث بكل ما تريد ولكن اجعل في قلبك لسانا لا ينطق الا بذكره استمع الى الجميع ولكن اصنع في قلبك سمعا لا يدرك الا كلامه امشي إلى حيث شئت ولكن احفر في قلبك خطوات نهايتها عرش الملك اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإرادتك وأحلامك وأوهامك إذا أمسكت قلما فتساءل هل يرضى سبحانه عما سأكتبه في هذه الورقة إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل هل سأقول شيئا يرضيه إذا وقفت موقفا تساءل هالموقف هذا محبوب عنده أم لا اصنع منبها وعلقه في أعلى قلبك دقاته تقول ماذا يريد الله ماذا يريد الله ماذا يريد الله اصند إليه في كل حين وإذا ما استيقظت في نصف الليل فتذكره خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره عقلك خراب دون أن يمر اسمه على خطراتك أحلامك مستنقعات فإذا جاء ذكر الحي الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية شموخ إذا علمت روحك الصمود إليه فإنها مع الزمن تستحي أن تكثر من الطلبات الدنيوية لأنها ليست الحيز الذي خلقك له كل آمالك أخروية قال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الكعبة سلني ابن عمر فنظر اليه بشموخ الصامد الى الله وقال من امر الدنيا ام الاخرة فقال اما الاخرة فلله ولكن من شؤون الدنيا فقال لم اسأل الدنيا من يملكها فكيف اسألها من لا يملكها الصمود لله يحولك الى عظيم لا يبالي بملاك التراب الدنيا تخصص لا يقبل عليها الصامدون لله قال أمير لابن تيمية سمعنا أنك تريد ملكنا يا ابن تيمية فرفع ابن تيمية رأسه بشموخ وقال والله إن ملكك لا يساوي عندي فلسين رجل يعرض وجهه لله آناء الليل كيف يذل لقطعة خزف أطراف النهار حقيقة اللحظة التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك هي نفسها اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الله لا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الله لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالله فإنه وحده الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به لا يمكن لخلية أن تتحرك ولا لذرة أن تكون ولا لقطرة أن تتبخر ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوته لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله إذن فاجعل وجهك إليه وألجئ ظهرك إليه وفوض أمرك إليه فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أصمد قلوبنا إليك واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله